وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوِي مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوِي وَمَا ينطق عَنِ الهوى إِنْ هُوَ إِلَّا وحي يُّوحِي عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوِي ذُو مِرَّةٍ فاستوى وَهُوَ بال افق لعلي ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين اودني فاوحي الى عبده ما اوحي ما كذب الفؤاد مارئ افتمرونه على ما يريء ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ والعز وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْنِي أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الُنْثِي تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزي إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدي أم للإنسان ما تمن فلله الآخرة ولولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالأسفل آخرة ليسمون الملائكة تسمية لنث وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 أرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أَن شَأَأَكُنْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْنَ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ يَتَّقِ فَأَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وأعطي قليلا وهكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي يوفي ألا تزر وازرة وزر أخري وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء لو في وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وابكي وأنه هو أمات وحى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَلُنْثِي مِنْ نُطُفَةٍ إِذَا تُمْنِي وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرِي وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنِي وهقني وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشعر وأنه أهلك عدن لولي وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وهطغي والمؤتفكة أهوي فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتماري؟ هذا نذير من النذر لولي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر،